من yuo maib a ta ka ndi نادى ربّه بالواد المقدّس هو <تصفيق> إذ هب لافرعون إن وفى. قل أهل لك إلى أن تزكى وأنبيك إلى ربك فتخشى ما أذبا ويان فعسرو فنادف فقال أنا ربكم إن في ذلك لعب رفاً يخشى أهم طموعة وَا حَسَنَ كَمَا سَوْى وأخرج لَيْلًا وَأَخْرَجَ الرُّؤَى وَهَنَ أخرج منها إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَعْلَمُ أَأَنطَ أَسَدُ خَرَقَ نَفْسَهُ Bananas والأرض بغد ذلك Thank okay. نفی ذلک کالا ریز شدت خاقنا م السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطس ليلها وأخرج ضعاها ولرض بعد ذلك